بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورسل القرآن ترسيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مطيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبسل إليه تبتيلا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 ان لدينا انكا لو وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم تزلف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اننا ارسلنا لَْكُم وَسُولًا شَهِدًا ماَا لَْكُم كَم أَوصَل إِلَ فِيعوونَ رسُول سق فِأَوون وَسُول فَأَقَنا أَفْذََ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 يَخْوِذَنَّ إِلَى رَبِّي سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ سَتَقُومُ أَبْنَاءَ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثًا وَقَائِمَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَنَهَارَهُ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَبَشِّرْهُ تَابَعَ عَلَيْكُمْ فَقُرْءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَقُولُ مِنكُم مَّن ضَا وَأَقُونَ يَضْبُون فِي الأضْيَافِ تَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَقْرَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ